دعاء وعبادة لقول هو أن يرون إلا شيطان مريض ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الشيطان يغوي بني آل حتى يذلهم إلى هذا الحد فيجعلهم عبادا له وقد سبق لنا هل كلمة مريض صفة كاشفة أو صفة مقيدة بمعنى هل الشيطان كلهم مرده هل الشياطين كلهم مرده أو أنهم ينقسمون نعم ذكرنا في هذا القولين يحتمل أن هذا صفة كاشفة والمعنى أن كل شيطان هو مريض ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مرده ودوله ثم قال تعالى لعنه الله إلى آخر من فوائد هذه الآلات الكريمة أن الله لعن الشيطان لقوله لعنه الله ومن فوائد الآلات الكريمة التحليل من المصياء لأوامر من لعنه الله لأن هذه الجملة كالتعليل لدمهم حينما عبدوا الشيطان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم بأن يتخل من عباد الله نصيبا مفروضا لقوله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ومن فائدها أن إثبات القول للشيطان وأنه يقول كما أنه يفعل أيضا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب بشماده فهو يقول ويفعل ويمني ويعد ويغر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض أي مقدر لا بد أن يقول وهذا كقوله تعالى في سورة هود ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك العامل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم قال ولأؤمننهم ولأ ولأأمرنهم ولأؤمننهم نعم ولأضللنهم ولا ولأؤمننهم ولأأمرنهم ولا الآخر من فائدة هذه هذه الآيات كريمة أن الشيطان عصم عصم مؤكدا أن يضلل هؤلاء النصير الذين فرضوا له وهذا القسم له مدلول فيتفرع عليه أنه يجب علينا أن نحذر من وساوة الشيطان لأنها كلها ظلال ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإظلال الذي يقع من الشيطان لبني آدم نصعوبا بالأمنيات إيمان أنه يدخل عليهم الأمان وأنهم من أنوا خيرا وأن المعاصلة ضرهم وأن التوبة قريبة ومعشب ذات ومن فائد الآية الكريمة الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأمان الكالب لأن الضلال كله شر ومن فائد الآية الكريمة تحريم قطع آذان العام إذا كانت على الوجه الذي يستعمله أهل الجاهلين وقد سبق أن الجاهلية يقطعونها آذان العام للإشارة إلى أنها محرمة مسيبة فهل يقال بناء على ذلك لو أن الإنسان قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا الجواب يجوز لأن هذا ليس ليس من أرامل الشيطان ومن فوائد العادة الكريمة أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله بقول فلا يغيرن خلق الله وهل المراد تغيير من خلق الله تعالى بأن في في الأعوام أوه عام الصواب أنه عام وقد مر علينا ذلك في التفسير وعشرنا إلى حديث عبد الله بن المسود ومن فوائد الآية الكريمه أن الأصل في تغيير خلق الله إيش المنع لأنه من أوامره الشياء وقول الأصل فاحتراثا من تغيير خلق الله الذي أمر الله به كحرق العانة والشارف ونسف العبرق وما أشبه العبر. ذلك. فإن هذا من التغيير ولكنه مأذون فيه فلا يفكر في أرامل الشيطان إذ أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء وهل من تغيير خلق الله صبه الشيخ بالسواد هذا الجواب نعم لأنه لأن هذا الذي صبغ بالسواد أراد أن يعيد نفسه شابا فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيخ بغير السواد وهل يدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمس نعم كل هذا داخل وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية نعم يحتمل أن يقال أنه داخل لا سيما إذا أصر الإنسان عليه ووضب عليه ويحتمل أن يقال أن هذا ليس تغييرا لأن اللحية تنبت وإذا كان تنبذ لم يغير خلقه لكن غالبا لكن غالب الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون على ذلك فيكون عمل هنا محاولة لتغير خلق الله عز وجل وقد صرح بعض العلماء بأن حلق اللحية من تغير خلق الله ومن فعال هذه العيوة الكريمة التحذير من اتخاذ الشيطان وليه إن قوله ومن يتقل الشيطان وليه من ذو الله فقد خسر فإن قال قائل بماذا نعرف أن هذا الرجل موالي للشيطان أو لا نقول كل من عصر الله فإنه موال للشيطان لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة فإذا عطاء الشيطان في الكفر والشرك كانت الولاية عامة وإذا أطاعه في معصة من المعاصي كانت خاصة وليعلم أنه, أنه يفوت من ولاد الإنسان لربه عز وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أكثر الخلق قد خسروا لأن أكثر الخلق قد اتخذوا الشيطان أولياء وليا من دونه ومن فوائد قوله يعدهم ويمنيهم لآخرة التأكيد على التحذير من الشيطان وعاجله وأمانه فيكون الجملة الأخيرة يعدهم ويمنيهم تأكيد تكون تأكيد لقوله يعدهم ويمنيهم لا تأكيد لقوله ولأ ولأؤمننهم ولأأمرنهم فلا بد كن هذا العالم ومن فوائد هذه الفريدة التحذير من غرور الشيطان وإدخال الأمان والرجاء لقوله وما يعبدون الشيطان إلا غرورا ثم قال الله تبارك وتعالى موكدا درس الليلة ولا إك مأواهم ما جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك المشار إليهم الذين أطاعوا الشيطان واتبعون مأواهم جهنم أي مرضعون وجنم اسمه من اسم النار وسميت بذلك لأنها ولعاب الله قعيرة وسوتا مظلمة فهي كلها جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي لا يجدون عنها ملالا ومفرا بل هم خالدون فيها وما هم منها المخرجين كما في آيات أخرى من فوائد هذه العديد الكريمه أن مرجع الطاعين للشيطان تهنم وأنه لا يمكن أن يخذوا منها، ويحمل ذلك على من أطعوه طاعة مطلقة أما من أعطوه في بعض المعاصي فإن فإن مذهب السنة وجماعة أنهم لا يخلدون في النار وإنما يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من النار ومن فوائد هذه الكلمة إذ فاتجعنة والنار بقوله ولايت ما واهم جعنة ومن فوائدها <تصفيق> النار جعنة لا يمكن أن ننتو منها والمرأة في أهلها الكفار الذين أخرثوا من السلام إلى الكفر ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنرسلوهم جنات تجري من تحتها نار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدقوا من الله قيل مناسبة هذه آية لما قبلها أن القرآن الكريم كان مثال تثنى فيه المعاني فإذا جاء الوعيد جاء الوعد وإذا جاء ذكر النار جاء ذكر الجنة وإذا جاء ذكر الممين جاء ذكر الكافرين وهل المجرى وذلك من أجل أن لا يكون الإنسان خائفا دائما فيستولي عليه بأس ولا راكيا دائما فيستولي عليه الأمن من في الله فليكونوا بين هذا وهذا وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي إيمان لا لا بد من إيمان وعمل فبماذا آمن آمنوا بكل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصول ذلك في حديث جبريل حيث قال أنتم من الله ملاكه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فيه وشر وأما عمل صاريح. وأما قول عمل الصريحات فالمراد بالصالحات الأعمال، ولهذا قال النحويون إن الصالحات صفة لموصوف محدوف والتقدير الأعمال الصالحة، وحذف الموصوف كثير في اللغة، وفي القرآن أيضا كما في قول تعالى أن يعمل سابغات أي دروعا سابقات. أماه الأعمال الصالحات، الأعمال الصالحات ما كان خالصا صوابا. ما كان خالصا صوابا فالخالص هو خالص لله الذي ليس فيه شرك لأحد والصواب هو الذي كان على شريعة الله وبهذا ينتهي الاشراق وتنتهي البدعة الاشراق بماذا ينتهي الأخ أحمد نعم بالاخلاص والبدعة المتابعة طيب ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وققت الشرق في أمور ستة وهي السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان إذا واقع العمل في الشرع في هذه الأمور الستة تحققت للمتابعة وإن كل واحد منها فلا متابعة أولا السبب السبب فلو أن الإنسان تعبد لله تعالى إبادة مقرونة بسبب لم يجعل الله سببا فلا متابعة ومن ذلك ما يحدث فيه مولد النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك حتى وإن كان مباحا، فإنها ليست مواتية للشر. لماذا؟ لأن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببا لإحداث هذه العبادة. كذلك أيضاً يوجد بعض الناس إذا تجشى إذا تجشى قال الحمد لله. أتعرفون التجشين؟ نعم وقال الحمد لله هذا لا يصف لأن, لأن التجشي ليس سببا للحمد وإلا لكان خروجه من الدبر سببا للحمد ولا قائل به حتى العوام إذن نقول هذا يعتبر غير متبعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام طيب بعض الناس إذا أهدي إذا أعطيته الظهر قال اللهم صل على محمد فجعل تبخره سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنقول هذا ليس في اتباع لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطيب ولم ينقل عنه أن كلما تطيب صلى عنده طيب ومن ذلك أيضا إذا تتأب فإن بعض الناس إذا تتأب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا ليس له أصل ورزم الشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما نفعله فيما إذا حصل تتأب بأن يقضم الإنسان ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه هذا واحد الثاني أن تكون العبادة مواتئة للشر في جنسها فلو تعبد الله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه جنسه لا يقبل ولا يكون من الشر مثاله النضحيه يضحي ب... في فرس الفرس حلا فلو ضحى به لم تقبل أُفْيَاتُهُ، ليش؟ لأنه مخالف للشرع في جنسه إذ أن الأباء لا تكون إلا من بليمة الناس. ثاني، ثالث في قدرها، فلو أنهم صلى أربعة، صلى خمسة في رباعية. أو أربعة في ثلاثية أو ثلاثة في ثنائية لم تصح عبادته لأنهم زاد على القدر المشكور وكذلك لو تورع أربعة مراحل فإن هذا هذا الزيادة لا يجرؤ عليه لأنهم زاد عن الأمق المشكور وكذلك لو طاف ثمانعشوات فالسائر لا لا ليس مشروط فلا يتبوعه ثالث هيئتها الرابع, الرابع هيئتها لأن تكون على الهيئة التي وردت فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع وأتى بالركوع لكن معنى السجود لم تقبل لمخالفة الشرء في حيئته وكذلك لو توضع منكسا فبدأ بأصل الرجل ثم مس الرأس ثم غسل اليدين المرطبين، ثم غسل وجه. فإن هذا وضوء لا يصح. طيب. الخامس الزمان. فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة، فصلاته غير صحيحة لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع. ولو ضح الإنسان أي ذبح أو إضحية أو في لهم التاسل إلى لم تقبل لأنها في غير الزمن الذي يرى أينه الشرق السادس في مكانه فلو اعتكف في بيته بدلا عن المسجد لم يقبل اعتكافه لأنه على غير الوجه المشهور إذن العمل الصالح هو الذي توبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه شرع في أمور ستة طيب. وقالوا سنظفرهم جنات الجملة هذه خبر ممتدى خبر الذين والسين فيها للتحقيق والتقريب أما التحقيق فلا شكال وأما التقريب فإنه وإن كان بعيدا فإنه لتحقق وقوعه يكون فالقريب ولهذا قال الله تعالى أتى عمر الله فلا تستعجلوه فعبر في الماضي عن المستقبل وذلك لتحقق وقوعه لأنه قد يريد إنسانا يريد إنسانا علينا أن يراجح فيقول سندخلهم إذا قلت إن السيل للتحقيق والتقريب فالإنسان ربما يبقى في الدنيا ثمانين سنة ابدأ يموت نقول المحقق كالقريب على أن على انه المستقبل قريب مهما ما ما بعد المستقبل لا شك أنه قريب مهما بعد والماضي بعيد مهما قرب سنرسلهم جنات تجري من تحت انهار جنات واحيانا واحيانا ياتي التعبير جنة مفرد ولا منافات فهي جنة باعتبار الجنس وجنات باعتبار الأنواع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما طيب فما هي الجنة؟ يقول بعض الناس الجنة هي البستان المكتفة المكتفة أشجار الكثيرة وإذا عرفناها بهذا التعريف ربما تقلل من قيمتها أمام العام خاصة فنقول الجنة هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى للمتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر وقول تجري من تحتها من تحتها يعني من تحت أرضها لا بل من فوق الأرض لكنها من تحت القصور والأشيار والماء المضطرق أنه مضطرق من تحت الأشيار والقصور يكون له منظر جميل جدا جعلا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه <تصفيق> الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناتٌ تجري من تحتها الانهار تجري جناتٌ تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله فينا ليس بامانيكم ولا اماني اهل من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو منها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن يسلم من وذهبوا لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واحتقد الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا أعوال من الشيطان الرجيم لما ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد المخالفين من الكفار والمنافقين وأن مواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصة ذكر ثواب المؤمنين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم وقد تكلم تقدم كلامه على هذه الجملة وعلى قوله جنات تجري من تحتها هذا الأرض خالدين فيها أبدا هذا جزاء المتقين الذين قاموا بالإيمان والعمل الصالح ثم قال عز وجل وعد الله حقا وعد هذه مصدر آمنها مضمون الجملة السابق فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة ولهذا لا يصح أن يذكر معه العامل أي عامل المصدر لأنه إذا ذكر معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة والمقصود هو تأكيد الجملة أي أن هذا الخبر من الله عز وجل وعد وعد الله وقوله حقاً قيل إنه مصدر مؤكد لمصدر قبله أي حق أي أن هذا وعد هذا الوعد حق وقيل إنه مصدر لفعل محنو والتقدير أحق ذلك حقا والحق هو الشيء الثابت وضده الباطل وهو الزائل الضائع سدى وأما الحق وثابت وليس ضائع بل هو مقصود بذاته وله ثمراته العظيمة وعد الله حقا وَمَنْ أَصْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا من اسم استفهام لكنه مشرب معنى النفي فهو أبلغ من الاستفهام المجرد وأبلغ من النفي المجرد وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا أشتب الاستفهام معنى النفي فإنه يكون ايش نعم مشرب معنى التحد أي إن كنت تزعم أن أحدا أصدق من ضعيفا به وقول من أصدق أصدق اسم تفضيل مأخوذ من الصدق. والصدق هو الإخبار الموافق أو هو الإخبار بما يوافق الواقع. وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع. وقوله قيلا بمعنى قول وهو تمييز. تمييز واقع بعد اسم التفضيل تقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ففي هذه الآية فريمة بيان جزاء الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وفيها من الفوائد أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل وأن العمل وحده لا يكفي بل لا بد من من إيمان فلا يسحط الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح وإذا ذكر ثواب الجنة مقيدا أو معلقا بالإيمان وحده فالمراد بذلك الإيمان المتضمن للعمل الصالح ومن فوائد هذه الآثة الكريمة أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا وقد عرفت ما هو الصالح هو الخالص الصواق أي مرتغي به وجه الله وكان على شريعة الله ومن طوائد العالم الكريمة أن نشهد بكل مؤمن عامل الصالحات بأنه يدخل الجد لقوله تعالى سنبطلهم ثم قال وعد الله حقا وهذا على سبيل العموم فإننا نشهد لكل مؤمن عامل الصالحات أنه سيدخل الجنة لكن هل نطبق الشهادة هذه على جميع أفاض العموم بمعنى أن نخص واحدا بعينه الجواب لا إلا من شهد من شهد الله له بذلك أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة هذه ثلاثة: الأول من أخبر الله عنه بأنهم من أهل الجنة، والثاني من أخبر عنه رسول عليه الصلاة والسلام، والثالث من أجمعت الأمة عليه أي على الثناء عليه وأنهم من الخير وأنه حق. فمن الأول أبو بكر رضي الله عنه، فإن قول الله في باركته تعالى فأنذرتكم لا نار تلضى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوق يرى فإن أكثر المرسلين قن هذه نزأة في أكبر وعلى هذا تكون الآية دالة على الشهادة دالة على الإخبار لأنه رضي الله عنه سيجنب النار وإذا جنب بالنار فسيكون من أهل الجنة لأنه ليس هناك إلا جارح وأما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فكثير فمثلا زوجات الرسول كلهن في الجنة لأن زوجاته زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة ومن ذلك أيضا العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد النبي وأقص إلى أخ ومنهم ثابت من قلس بن شماس فقط شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومنهم بلال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومنهم عكاشة المحصل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والأمثلة على هذا كثيرا وأما ما اجمعت الأمة عليه، فدنيله أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت ثم مرت به أخرى فأثنوا عليها شررا فقال وجبت قالوا ما وجبت رسول الله قال أما الأول فأثننتم عليه خيرا فوجبت له جنة وأما الثاني فأثننتم عليه فوجبت فوجبت له النار أنتم شهداء الله تأمر ولكن من كان ظاهره الإيمان والعمل والعمل الصالح نقول إن من آمن وعمل صالحا فهو من آل جل ولا نقول هذا بعين لأننا لا نعلم ماذا يختم له نسأل الله هل يختم لنا ولكم بخير لا يدين فهذا الغزل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم في غزات وكان بطل شجاعا مهداما لا يدعو للعدوم شادة ولا فاذة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار هو من أهل النار وهو مجاهد جاهد جاهد فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم فقال رجل من الصحابة لألزمنه يعني ولازم حتى أنظر ماذا تكون خاتمته فلازم أهل فأصاب هذا الرجل سهم من العدو، فجزع جزعا شديدا، فسلف سيفه، ثم وضعه على أذو على صدره، وتكأ عليه حتى طلع مع رحل ورجال الله، ومات. فجاء الرجل الذي رزمه إلى النبي صلى الله عليه الله وسلم، وقال أشهد أنك رسول الله. قال وبما قال إن الرجل الذي قلت إنه من النار حصل عليه كيث وكيث فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل انتبه لهذا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار نعوذ بالله لهذا لا جزء نشهد لشخص بأنه في الجنة وإن كنا نرى أن أعماله عمل أهل الجنة ومن فوائد هذه الآية السخيمة أن أن الله تعالى يقول إن الله يقول والقول هو رق مسموع فيكون الله سبحانه وتعالى يقول قولا حقيقيا قولا حقيقيا وهل هو مسموع أجواء نعم وإلا لما كان قول لأن القول الذي هو قول النفس لا بد أن يقيد كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وعما إذا أصلق فالمراد به القول المسموع وهذا هو مذهب أهل السنة وجماع أن الله تعالى يقول قولا مسموعا وأنه بصوت وأنه بحرف وهذا لا يتضمن أي نقص ولا مثلة، بل هو كمال. وهناك مذاهب ذكر في قيم راجعوها في مختصر الصواعق الموسى بلغت ثمانية أقوال. كم هذا في كلام الله عز وجل؟ المشهور منها مذهب الأشاعرة أن القرآن أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما هي بس وقالت الجهمية بل كلام الله مخلوق وإضافته إلى الله تعالى من باب التشفيق وليس من باب الوصل فقال لنا كلام الله كغيب من المخلوقات فأيهم خالف السنة كلاهما خالف السنة والأشاعر أبعد عن السنة من المعتزلة لأن الجميع اتفقوا على أن ما يسمع فهو مخلوق لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله والأشاعر قالوا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وعلى كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماما وهذا كلبه طيب من تواجهة هذه الكريمة وصف كلام الله تعالى بالصدق وصف كلامه وقوله بالصدق يقوله ومن أصدق من الله قيله وهل يمكن أن يوصف بالكذب؟ كلا والله ننفق فإن قال قائل أليس اهل البلاغه يقولون إن الخبر هو محتمل الصدق والكذب قلنا بلى لكنهم يقيدون ذلك فيقولون محتمل الصدق والكذب لذاته أي بقطع النظر عن قائله فإن من القول ما يقطع بكذبه ومن القول ما يقطع بصدقه ولا يحتمل هذا ولا هذا ومن ومن فائدة هذه هذه الآية الكريمة أنه يصح أن نضع اسم التقي بين أسماء الله بين صفات الله تعالى وسعة الخلق. فنقول كلام الله أصدق كلام، كلام الله أصدق كلام، علم الله إيش أوصى الجروء، والله تعالى أعلم من غيره، وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت الوصف بسُمِّ التَّفْريق فإنك قد مثلت الله حتى ذهبوا يفسرون قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله تعالى وربك أعلم بما في السماوات والأرض يفسرونها بأنه عالم يقول أعلم أي عالم وسبحان الله فروا من النقص ولكنهم وقع في أنقصني، لأن اسم التفصيل يدل على علوم صفات الله، وأنها على الصفات، وللسبحان أقصى وجه من الوصول أعلى، هم يقولون عالم، وإذا قلت عالم لم يمنع المشاركة والمساواة. أليس كذلك؟ فإنك تقول عمرو عالم وزيد عالم محمد عالم أبو عالم، فيستون. لكن هذا كله من يؤتى الإنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يصدف النصوص إليها فيقع في الزير نسو الله العافية إذن أعلم في أسمان الله وسواته إيش؟ على بابه أعلم على بابه حتى أن الله تعالى قال الله خير أما أم يشرقه الله خير أما أم يشرقه كل يقول الجواب الله خير حتى في مع أصنامهم يقولون الله خير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين أبا عمران من حسين قال له كم إلها تعبد قال ستة خمسة في الأرض واحد والسنة قال من في عد لرهبتك ورهبتك قال الذي في السماء، طيب كيف تعبد على الآخرين؟ فهم يقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء، حتى المشركون يقرون بذلك. الله، إخواني المسلمين، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.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 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا من قرآن أول آية ليس بأمانيكم. قولوا بلآمن الشيطان الذين قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الخطاب في قول ليس بأمانيكم لهذه الأمه ولا أماني أهل الكتاب يعني بذلك اليهود والنصارى. وولذلك أن اليهود والنصارى قالوا نحن أهل الكتاب ونحن أسبق منكم. ونحن أولي الله وأحباؤه وما إلى ذلك يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة هذه الأمة تقول إن رسولنا خاتم النبيين وأن هذه الأمة فضلت عن الناس وتريد أن تكون أفضل من بني إسرائيل من أهل الكتاب ففصل الله بينهم وحكم بينهم بحكم عجل فقال الأمر ليس بأماني يا أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وليس, وليس الأمر يعطى على حسب أمنية الشخص إذا تمنى حصل له ما تمنى كما قال الله تعالى أمن الإنسان ما تمنى فل الله الآخرة فل الله الآخرة والأولى وقول أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى والكتاب يراد به التوراة بالنسة للهون والإنجيل بالنسبة للنصارى ثم جاء الحكم فقال من يعمل سوء أي من يعمل منهج شرطية ويعمل في الشر ويزداد جواب الشر به أي بسوء سواء منكم أيها يا هذا سواء منكم يا هذه الأمة أو من أهل الكتاب من يعمل سوءا يسبب وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل الكتاب أكثر من من ينطبق على أهل الكتاب لأن أهل الكتاب عملوا سوءا وذلك بتقديمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجزون بهم ولا يجدناهم معطوفة على جواب الشرط ولا يجدهم من دون الله وليا ولا نصيرا من دونه أي من سواه وليا يتولاه بتحصيل المصالح ولا نصيرا يدافع عنه المساوية والمفاسد. في هذه الآية جنين على فوائد منها أن التمني لا يجدي شيئا يقول ليس بأمنيكم ولا أمانية لإهداء وهذا يشهد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ومن فوائد هذه الآيات الكريمه العدل بين المتخاصمين حتى وإن كان أحدهما على حق والثاني على بعض هل العدل وأن يحتمل كل واحد ما يستحق وجه ذلك نفي كون الشيء بالأمان بالنسبة للمسلمين ولليهود والنصارى. ثم إثبات أن من عمل سوءا جوزي به وهذا غاية العدل ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله الشهداء بالقصد ولا يجعم أنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعجبوا هو أقرب التقوى ومن فوائد الآية الكريمة التهديد لمن عمل سوءا بقوله من يعمل سوءا يجز به فإن عمله لا ليضير وسوف يجزى به والآية المطلقة فهل ينسى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ نقول أما إذا كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنه لا يجمع عليه بين العقوبة لا ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب حدا فأقيم عليه بالدنيا كانت اطفرة له وأما العقوبات غير الشرعية، وهي العقوبات القدرية التي ينزلها الله تعالى بالمرض من مرض أو فقر أو غير ذلك، فهذه قد تكفر السيئات، ولا يبقى ولا يبقى عليه شو في الآخرة، وقد لا تكفر السيئات جميعا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان أن الإنسان لا يجازى بأكثر مما عمل من السوء. لقوله يجزى به والباء هنا للعوض أو البدل بخلاف من عمل, من عمل حسنا فإنه يعطى أكثر كما في آيات أخرى ومن فوائد آيات كريمة كمال قوة الله تعالى وسلطانه لقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومثل هذه الآية قد تكرت في القرآن كثيرا مثل قوله تعالى وما لكم من دون الله من أولياء ثم لكم سأرون ومثل قوله تعالى لا يوم تقلبوا في النار قبلها لا يجدون خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وهذا كثير لأن الله سبحانه وتعالى كان هوه وكامل السلطان فلا أحد يمنعه ولا أحد يدفعه ومن فواحد هذه الكريمة أن المصائب الدنيا كفارات لأنها نوع من الجلال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من غم ولا هم ولا حزن يصيب العبد إلا كفر به عنه حتى الشوكة. إذا أصبت فإن الله يكفر بها أنا. ثم قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنت وهو مؤمن فأولئك يدخلون أجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل هذه الشرطية وفي الشرط قوله يعمل وجواب الشرط قوله فأولئك يبثلون أجنة وقرية بالفعل أنها جملة اسمية وقول من يعمل قلنا هي شرطية والشرط يفيد العموم وأكد هذا العموم بقوله من ذكر أو أنف وقول من الصالحات ادعى بعضهم أن من زائل وقال إن التقي ومن يعمل الصالحات وهذا القول لا ليس بصريح لأن من لا تزاد إلا في نفهم أو شبهه كما قال ابن مالك رحمه الله وزيد في نف وشبهه فجر نكلة كما لباقي من مفر وولأن وجودها أكمل من عدمها لأن من لبيان لبيان جنس العمل المبهم في قوله ومن يعمل فمن هنا بيان من بيانيه وقول من الصالحات أي من الأعمال الصالحات. وأنتم تجدون هذا الأسلوب كثيرا في القرآن أن نحذف الموصوف وتبقى الصفة وعكسه قليل. يعني حذف حذف الصفة قليل وحذف الموصوف كثير. وذلك لأن الصفة تدل على الموصوف ولا عكس يقول من الصالحات. أي من الأعمال الصالحات؟ فما هي الصالحات؟ الصالحات وما جمع الشرطين؟ الشرط الأول: الإخلاص والثاني: المتابعة لشريعة الله. سواء كان في محمد صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم إن كان من أهل الأمة أو لشريعة من من من شريعة وفاقة من الأبرص السابقين. وقوله من ذكر أو أنت منها لبيان لمن في قوله ومن يعمل مَنْ صَالِحَاتِ انذكر او انذكر وهذا من باب التفصيل بعد الاجمال وإلا فمن المعلوم أن من للعموم الشامل للذكر وانذكر وقوله هو مؤمن الجملة حالية حال من فاعل يعمل يعني والحال أنه مؤمن وهذا شرط لا بد منه إذ أن العمل الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان وكلما زاد الإنسان إيمانا زاد قوة في العمل الصالح فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة وفي قراءة يدخلون فعلى القراءة التي مات في المصحف تكون الجنة مفعول به وعلى القراءة الأخرى يدخلون جنة تكون مفعولا ثانيا يدخلون ونائب الفاعل بمحل المبؤول الأول وقول فأولئك يدخلون الجنة هل يقال إن هذا يظهر في مضع الإضمار وأنه لو قيل فإنهم يدخلون جنة الجواب نعم، لأن لأن نسم الإشارة من بعد الأسماء الظاهرة أو المغمرة الضاح، فإن قال قائل ما هي النقطة في هذا الاضطر؟ قلنا بيان علو مرتبتهم حيث أشار إليهم بإشارة البعيد، فأودائك. وقوله يدخلون جنة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها آمين وقوله ولا يظلمون نقيرا قوله يدخلون ولا يظلمون يعني معنى أن كل إنسان يكون في مكانه الذي يسحقه بدون نقص والنقير هو النقرة التي تكون في ظهر النواة وفي النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في القدة الفتير والنقير والقطنير أما الفتير فهو الحبل الذي في مجرى النوات من بطنها، وأما النقيل فهي النقرة التي في ظهره، وأما القطمير فهو إيش الغشاء الذي يكون عليه، وكلها يصيران بها ضرب الماء، وإنما قال تعالى يسكنون جنة ولا يطعمون نقيرا لأن لا يظن الضان أن الإنسان إذا كان في منزله فربما ينزل من منزله لسبب من الأسباب وليس الأمر كذلك. ونضرب لهذا مثلا وهو أن الله تعالى قال والذين, والذين آمنوا واتبعتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عمل المشيء الذريه هنا المراد من يتبعون أبائهم وهم الصغار هؤلاء يتبعون أباء إذا كانت إذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة من منزلة الأب فإن الأب فإن الابن يرقى إلى منزلة الأب ولا ينزل الأب في مقابلة ترقية الابن يعني ما يقال إذا إذا كانت المسافة عشرين درجة ينزل الأب عشر درجات ويصعد الابن علي بن عشر درجات لا بل يرفع علي بن عشر درجة عشرين درجة ويتحل بالاب بدون نقص على الاب فهذا والله أعلم هو الفائدة في قوله ولا يظلمون نقيرا من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كما وصفه الله عز وجل مثاني مثاني أي تتن فيه الأمور. فإذا ذكر المؤمن ذكر كافر إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن وهكذا وتعمل هذا تجده أكثر ما يكون في القرآن والحكم من ذلك أن يكون الإنسان سائع إلى الله بين إيش؟ بين الخوف والرجاء لأنه إذا ذكر ما وعد الله للمتقين غلب رجاؤه واذا ذكر ما وعده للكافرين ايش غلب خوفه والاولى ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا في كل حال ان يكون خوف الانسان ورجاؤه واحدا في كل حال او في بعض الاحوال او في كل حال وهل هو في كل عمل او في بعض الاحوال فمن علم من يقول إذا كان الإنسان مريضا فالاولى أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحصل ظن به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أن أحدكم إلا وهو يحصل ظن بربه ومن علم من يقول إذا هم بالسيئة فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع وإذا عمل العمل الصالح فإن يغلق جانب الرجاء أن, أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه وعلى كل حال إلا ما اختلف في هذا فنقول كل إنسان ونفسك إذا رأيت من نفسك أنه غلب عليك الخوف حتى وصلت إلى جأسك من رحمه الله سواء في عمور الدين أو عمور الدنيا فحينئذ قوم نفسك وعبد المرسل وإن رأيت أنك تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك أيضا لأن بعض العصارات إذا قلت يتق الله ارتدي عن المعصر يقول لك الله أفو الرحيم يقول لك الله أفو الرحيم فيغلب جانب الرجاء وهذا خطأ ومن الناس من يكون بالعكس لو يفعل أدنى شيء من المعاصي أيس وقلت من رحمة الله فغلب جانب الخوف ومن فوائد العسل كلمة أن أنه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من الجزاء وجدت لا له قوله من ذكر أونثى ثم ذكر جزاء فقال فأولئك أسنون جنة لكن من حيث العمل بينهما فرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحجابه ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصل أما الجذع على العمل فهما سوا ومن فوائد العفو الكريم أنه لا بد لقبول العمل من أن يكون صالح لقول ومن يعمل من الصالحات فإن كان فيه شرك لم يقبل لماذا لفوات الشر وهو الإخلاص، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القصي: أنا أمنع الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه مع غير ترقت وشرك، ومن عمل عملا مبتدعا بإخلاص تام لكن ليس على سرعة الرسول فإنه لا يقبل منه لأن فيه لأنه على غير على غير الاتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبنيا على إيمان إيمان لا, لا شبت معه بقوله وهو مؤمن وأما من عمل الصالحات ظاهرا لكن قلبه غير مؤمن أعادنا الله ويقوم ذلك، فإنه لا يفعل دعما صلاة، لا ينفع كرجل مخلص يريد رضا الله عز وجل ويتبع الرسول، لكنه متشكك مع إخلاصه متشكك فإنه لا لا يقبل منه، ولكن هنا. مسألة يجب التفقن لها وهو أن القلب إذا كان خالصا صريحا، فإن الشيطان يسلط عليه يسلط عليه حتى يوقعه إما في شرك وإما في شرك وكلما كان عسان أصرح إيمانا فإن الشيطان يزيد في ضربه بسهانه وتشكيكات، وغير ذلك فالتقن على حذر وأعرض عن هذا وانتهي عنه واستعذ بالله منه فإنه لا ضد ولهذا كثيرا ما نسمع من يشتفي هذه الحال فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم استعذ بالله ايش ثم انتهي اسع بالله هذا اللجوء الى الله فيما لا يمكنك لا يمكنك ان لا يمكن أن يخلصك من الشيطان إلا الا الله عز وجل اسع بالله وانتهي هذا فيما يمكنك فعله انتهي بمعنى اعد عن هذا لا تفكر فيه أنت ذاهب الآن تصلي لو سألك سائل لماذا انت تصلي تقول ايمانا بالله وابتقال لفضله ولا عندي في هذا شيء. إذا ما ي ما يرده ما يرده الشيطان على قلبك، لا تخف لي بكل سهولة تعرف كيف تتخلص، بأنك ما جئت إلى المسجد، ولا توضات، ولا ترك الطعام والشراب والنكاح لصوامتك، إلا وأنت مؤمن بتعازو جد، ومؤمن بتوالى، وخائف من عقاب من عقابك. في مثل هذه الأمور يمكن. أن يستعين اللسان على طرد هذه الوساوس، وإلا فإن اللسان إذا ترسل معها ربما تدركه. لكن الحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الدواء الناجح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنت، وأنظر إلى عمل الذي أنا فيه. أقبل على العمل إن كان عبادة عبادة وإن كان أمر أمرا دنيويا فأمرا دنيويا المهم أن تغافل عن هذا الشيء وأن لا أسترسل معه لأنك إن استرسلت معه هلكت مع أنه وصواسل حقيقة له ومن ثم جاءت الآية وهو مؤمن فوقطن نفسك على الإيمان ولا يكون في قلبك شيء من الشب لأنه بكل بساطة تقول للنفس أنا لماذا توضعت لماذا صليت لماذا صنت لماذا أدت صدقه وما أشبه ومن فوائد الآيات الكريمة علو, علو منزلة من تصدق هذه الصفة وهو العمل الصالح مع الإيمان يؤخذ من قوله فأولئك يدخلون الجد ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن أنه يجوز لنا أن نشهد لكل من آمنوا لكل من عمل صالح ومؤمن أنه في الجنة لأن هذا خبر من الله والله تعالى لا يخون. فإن قال القائل وهل نشهد لكل واحد بعينه؟ الجواب لا لأن هناك هناك فرقا بين العموم والخصوص. وبين إطلاق وبين إطلاق التقيف فلا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أو شهد له الله فإننا نؤمن بهذا نقول فلان في الجنة فمثلا أزواج رسول عليه الصلاة والسلام هل نشهد أن أنهن, أنهن في الجنة نعم لأنهن زوجاته في الآخرة فيكوننا معهم فنشهد لهن بالجنب وكذلك العشرة دابت من قلس من شماس بلال عبد الله بن سلام وغيره. كل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه وأما إذا لم يشهد له بعينه فإننا نشهد له على سبيل العموم كذلك الكفر نفس الشيء نقول ما من تبع غير ذاك هو مشرك لكن هل تشهد لكل إنسان يبعى على الله بأنه مشرك؟ لا لأنه قد يكون عن جهد أو عن تأوين أو ما أشهد ذلك ففرق بين التعين والتعميم وبين الاطلاق والتقييم وهذه مسألة قل من يتفضل لها يأخذ العمومات ثم يطبقها على كل فرد. وهذا غسط يمكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر ممكن يكون من أهل النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وكذلك بالعكس ربما يكون هذا الرجل يعمل ما يقتضي أن يكون كافر لكنه لا يجب وهو ينتسب الإسلام ويقول أنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحب لكن عنده خصة شرك لا يعلم عنها. هذا لا نقول إنه من, من أهل النار، بل نقول من فعل هذا فهو من النار، لكن هذا رجل بعيد لا. احتمال ما ذكرت لكم الجهل أو إيش أو التقوى. ومن فوائد ومن فوائد السحرمة نفي كل ولا يضمون نقيرة. ومن الذي يمكن أن يظلم. فالله عز وجل يمكن أن يظلم قدرا لكن شرعا وحكمة لا يمكن فيكون يكون قوله وَلَا يُظْلَمُونَ الظُّلُمُ مَنْفِيٌ عَنْ مَنْ عن الله الذي بيده جزائي هذا النفي هل هو هل هو نفي لشيء مستحيل أو أو نفي لشيء ممكن الثاني إذ لو كان لشيء مستحيل لم يكن كمالا لأن انتفاء المستحيل ليس بالكمال هو منتدى لكن شيء ممكن إلا أنه لكمال عدل الله إيش غير ممكن وعلى هذا فهو ممكن قدرا ان شاء الله لا عدب من لم يكن من لا اسم جديد لكن حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن الله اكبر ها حسان يا إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فأستفتونك في النساء قل الله يفديكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتاما في يتاما الإنساء التي لا تؤطونهن ما كتب وترغبون أن تنكفوهن ترغبون أن تنكفوهن والمستطعفين ترغبون أن تنكفوهن وترغبون أن تنكفوهن على المستضعفين من الولدان وان تقوموا لليثامى في القسم وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علي قالوا بالله من الشيطان راقين قال الله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع من لدا حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا من هنا اسم استفهام والمراد به النفي، وقد قلنا عدة مرات أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ مما لو أتى بصيغة النفل الصريحة وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشرباً معنى التحدي أي كأن المتكلم يقول ايتني بأحسن من كده ايتني بأظلم ممن افترى الله كذبا وما اشبه ذلك. وقالوا دينا هنا منصوب على التمييز لأنه وقعت بعد اسم التفضيل فإذا قال قائل هي تميز لأي شيء كنا لكلمة أحسن لأنه أحسن مبهما لا ندري إلى أي شيء فضاف فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة لها مبينة لها والدين هنا بمعنى العمل وإننا قلنا ذلك لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء مثل قول الله تعالى مالك يوم الدين وبمعنى العمل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى لكم دينكم وليا دين وكما في قوله تعالى اليوم أفضل لكم دينكم يقول إذن دينا أي عملا فالعمل الذي يبتغي عامله بذلك مقابله يسمى دين ممن أسلم وجهه لله أسلم أسلم الإنسان بمعنى الإخلاص أي جاء فوض أمره إلى الله عز وجل وهذا يعني الإخلاص في القصد وهو محسن جملة حارية من من في قوله من من أسر والإنسان هنا الموافق للشريعة. يكون في الآية هنا دليل على شرط العبادة وهما الإخلاص والمتابعة الإخلاص في قوله ممن أسلم وتول الله والمتابعة في قوله وهو محسن يعني حسن العمل هو موافقة الشريعة واتبع ملة إبراهيم حنيفا هذه جملة معطوفة على ما سبق لتحقيق للتوكيد المعنوي لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الإخلاص والقيام الشريعة فيتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة لما سبق ومترملة له وقوله إبراهيم هو أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كانوا من ذريته وفيها قراءة تامة إبراهيم وإبراهام أي إبدال ياء ألفا وإذا أبدلت ياء ألفا لازم فتح الهاء وقوله حنيفا يحتمل أن يكون حالا من فاعل تبع وأن يكون حالا من إبراهيم أفهمتم؟ وأيهما أرجح الأرجح الثاني لقوله تعالى ثم وحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشكين ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفا وأمنا باتباع ملته فإننا سوف نكون حنفا واتخذ الله إبراهيم خليلا الواهنا نفية وليست عاقفة فكأنه عز وجل استأنف ليبين مرتبة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه لأن الله لا تخذه الخليل والخليل هو من هو ذو المحبة الخالصة وسمي بذلك لأن المحبة شملت جميع جسده حتى تخللت عروقا وفي ذلك يقول الشعر قد تخللت مسلك الروح مني وبدأ سمي الخليل خليلا في هذه الآية أولا الحث على الإخلاص وأن المخلص المتبع للشريعة نعم الحسن على الإخلاص لقوله من من أسلم وجهه الله ومنها الحث على المتابعة لقوله وهو محسن ومن فائدها أنه لا أحد أحسن دينا ممن هذا وصف وعلى هذا فلو قال النصارى إنهم أحسن دين من المسلمين ماذا نقول نقول هذا كذب لأنه فقز منهم الخلاص والمتابعة جميعاً فالنصارى معلوم من أنهم يقولون بالتفليث وهم أيضا لم يعتبروا شريعة الله حيث كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أمرنا باتباعه وهذا يعني أنه إمام ولهذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقد إمام الحنفاء ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهذه من قبح له عظيمة أن الله اتخذه أو خير وهل اتخذ غيره نعم وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ومن فوائدها الإشارة إلى أن الكل أعلى رفقة من المحبة لاختصاط إبراهيم بها ومحمد صلى الله عليه وسلم ولو كانت بمعناها أو في أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة ومن المعلومة أنه لا صح أن تقول إن الله اتخذ المؤمنين أخلاء لأن الخلة خاصة ومن تم نعلم خطأ من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب لأن هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنزل مركبته من الخلة إلى المحبة التي يشبك فيها حتى المؤمن المتقي المقصد الصابر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله عز وجل لقوله واتخذ واتخذ الله إبراهيم خليم والاتخاذ حادث بعد وجود سبب وهذه ما يعبر عنها أهل العلم في قيام الحوادث بالله عز وجل أي بأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وما تشاء خلافا لمن قال إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية وأنه لا يتجدد له فعل لا كلام ولا خلق ولا غيره، ولا شك أن هذا قول باطل ومضمونه نقص الله عز وجل حيث لا يبعن ما يشاء ما تشاء لما قال العز وجل والله ملك السماوات والأرض والله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء تعالى لله ما في السماوات الجملة هذه الخبرية مكونا من مرتدأ وخبر. قدم فيها الخبر لفائدة الحصر ولله ما في السماوات لا يشق لا يشقه أحد في ذلك قل ادعم الذين دعمتم من دون الله لا يملكون قال ذلك في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن علينا الله فلله ما في السماوات وما في الأرض وهنا قال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات قال بعضهم تغذيبا لغير العقلاء لأن من في اللوع العربية يؤتابه للعقلاء أي لذوي العقول وما لغير العقلاء وغير العقلاء من المخلوقات أكثر أكثر من العقلاء ويحتمل أنه أتى بماء ليعم ذلك الأشخاص والأوصار لأن تعين من للعقلاء وما العقلاء إن هو في الأعيان لكن ما للأعيان والأوصار ألا ترى إلى قوله تعالى فانتعوا ما طاب لكم من النساء حيث قال ما ومعلوم أن النساء من ذوي العقود لكن لما كانت المنكوح لا تنكح لعينها إنما كح لما قام بها من أوصاف والأوصاف معاني وليس عقلا قال فانتحوا ما طاب لكم من إنسان وهذا القول أرجح من القول الأول أن ماء في السموات إنما أتت بما إنما أتى بما دون من لعنعش الأشخاص والأوسط نعم ما في السماوات وما في الأرض في بعض الآيات يقول ما في السماوات والأرض والظاهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع السياق. والأسلين. لأن المعنى لا يختلف، إذ أن المعطوف له حكم المعطوف عليه فإذا قال ما في السماوات والأرض فهو كما لو قال ما في السماوات وما في الأرض والتنوى في الاستياق جاء في القرآن كثيرا كما يظهر الإنسان عندما يتوى القصص التي وردت في القرآن لعدة رسل يجد اختلاف كبير كثيرا وما في الأرض وكفى وكان الله بكل شيء محيطا كان الله محيطا بكل شيء كان هنا منزوعة الدلالة على الزمان لأنها لو بقيت ذلك على الزمان لكانت إحاطة الله تعالى بكل شيء إحاطة سابقة ماضية مع أنه لا زال، لم يزل ولا زال محطا بكل شيء ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق لبيان ثبوت الحكم لبيان ثبوت الحكم فيكون هذا كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما ليس المعنى أن الله تجدد له النظر والرحمة وكان الله عليما حكيما ليس العلم والحكمة يتجدد له ولا يأس ماضيا فقد هذا ليش لتوقيت اتصافه بهذا الوصف وقرب كل شيء مخيطا أي حال أسألكم كل شيء محيطا به علما وقدرا وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل في هذه الآثة في عموم عموم عموم ملك الله تأخذ عقيل لا من ماء ماء الموصول لأنما الموصول لأن جميع أسماء الموصول تفيد العموم ومنها اختصاص ملك ما في السماوات والأرض بالله عز وجل بالسراء يوحى من تقييم الخبر لأن تقييم الحق والتخير إيش يدله الحص؟ ومن فوائد هذه الآية أن السماوات دوافع عدد يستفادني طارب سبحان الله الظاهر ساري أنا أنا ساري ما أنت معنا؟ طيب من أنا وخذ من السماوات التي هي جم فما هذا العدد هذا بينا في القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وبنينا فوقكم سبعا شدار وكذلك جاءت السنة وأجمع الناس على ذلك ومن فوائد فائد هذه الآية أن الأرض واحدة لقوله وما في الأرض ولم يقل وما في الأراضي فتكون الأرض واحدة عرفتم نعم هذا ظاهر اللفظ لكن هذا الظاهر قد بيئنا في مواضع أن المراد بالإفراد هنا الجنس لا الوحدة أي جنس الأرض وجاءت السنة صريحة بأن الأرضين سبب وجاء القرآن ظاهرا بأن الأرضين سبب ففي السنة من اقتطع شفرا من الأرض ظلما طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين وفي القرآن في ظاهره الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فالمماثلة هنا يحتمل أن تكون في الصفة ويحتمل أن تكون في العدد والاحتمال الأول ممتنع يظهر الفرق بين السماوات والأرض فيبقى الاحتمال الثاني وهو المماثلة في العدد من فوائد الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء بقوله وكان الله وكل شيء مخير. يترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة وهي أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شيء خفت منه وخشيته وراقبته لأنه مهما مهما كنت بإينك فالله محيط بك فإذا أمنت بهذا خفت رب العالمين. المحيط بكل شيء هل ينبني على على ذلك خوف الله في القلب نعم لاننا نخاف حتى حتى فيما في قلبك ومحيط به عز وجل ثم قال تعالى ويستكنك في النساء قل الله يكتكم فيه يستفتونك يسألونك الإفتاء والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي هذا الإفتاء وهو تبيين للحكم وليس إلزاما به وبهذا يفرق بين القضاء وبين الإفتاء القضاء تبين الحكم الشرع والإلزام فيه لأن قاضي يقول للخصمين الحق معك يا فلان وهذا تبين الحق فقضه لخصم هذا هذا الإلزام المفتي لا يستطيع أن يرزم حتى لو أفترم لكن هل يجب أن يلتزم بما يكفي به لا فيه تفسير قال العلماء رحمهم الله إذا يسأل المستفسي عالما مطمئنا لقوله